قصص عمرية القصة الأولى قال أسلم خرجنا مع عمر رضي الله عنه إلى حرة واقم حتى إذا كنا بسرار إذا نار توقد فقال يا أسلم إني أرى هاهنا ركبانا قصر بهم الليل والبرد انطلق بنا فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم فإذا بامرأة معها صبيان وقدر منصوبة على نار وصبيانها يتضاغون فقال عمر السلام عليكم يا أهل الضوء وكره أن يقول يا أصحاب النار فأجابت امرأة وعليكم السلام فقال أأدنوا فقالت أدن بخير أو فدنا منها فقال ما بالكم قالت قصر بين الليل والبرد قال وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون قالت الجوع قال وأي شيء في هذه القدر قالت ماء أسكتهم به حتى يناموا والله بيننا وبين عمر قال رحمك الله وما يدري عمر بكم فقالت يتولى أمرنا ثم يغفل عنا فأقبل علي فقال انطلق بنا خرجنا نغرول حتى أتينا دار الدقيق فأخرج عدلا من دقيق وعدلا من شحم وقال أحمله علي قلت أنا أحمله عنك قال أنت تحمل وزري يوم القيامة لا أم لك فحملته علي فانطلق وانطلقت معه إليها نهرول فألقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئا فأخذ يقول لها ذري علي وأنا أحرك لك وجعل ينفق تحت القدر وكانت لحيته عظيمة فرأيت الدخان يخرج من خلالها حتى طبخ لهم ثم أنزلها وأفرغ الحريرة في صفحة وهو يقول لها أطعميهم وأنا أسطح لهم أي أبرده ولم يزل حتى شبعوا وهي تقول له جزاك الله خيرا كنت بهذا الأمر أولى من أمير المؤمنين القصة الثانية كان عمر بن العاص واليا على مصر وكان ابنه يجري الخيل في ميدان السباق فنازعه بعض المصريين السبق واختلفا بينهما لمن يكون الفرس السابق وغضب ابن الوالي فضرب المصري وهو يقول أنا ابن الأكرمين فاستدعى عمر الوالي وابنه حين رفع إليه المصري أمره ونادى بالمصري في جمع من الناس أن يضرب خصمه قائلا له اضرب ابن الأكرمين ثم أمره أن يضرب الوالي لأن ابنه لم يجرؤ على ضرب الناس إلا بسلطانه وصاحب الوالي مغضبا بما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا فما نجى من يده إلا برضا من صاحب الشكوى واعتذار مقبول القصة الثالثة اشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين حصانا وصار به بعيدا عن البائع وركبه ليجربه فأصيب الحصان بعطب فساورته نفسه بإرجاعه ظنا منه أن البائع خدعه فيه ولكن البائع رفض الحصان من أمير المؤمنين فشكاه عمر رضي الله عنه إلى القاضي فاختار الرجل شريح القاضي المشهور بالعدل فحكم القاضي للرجل وقال لعمر خذ ما ابتعت أو رد كما استلمت فقال عمر مسرورا وهو ينظر إلى شريح قائلا هل القضاء إلا هكذا؟ وعينه قاضيا على الكوفة